بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمة ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها فكراً عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم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 جنة معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه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 كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين